الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. المادة بعد السلام ان هناك اسمعنا في المنطق يقولون انه لا يجوز الذهاب الى مزيدك هذا لانهم يقولون انك ليس لديك اخلاق مثل اخلاق صلى الله عليه وسلم وانك وانك ما عرف تسيء الى الاحياء والعموات لانه لا يوجد عندك من صفات الخطابة الجيدة كما أن انك احد اه نجي كلية الموسيقى والدراما نرجو توضيع ذلك وجزاك الله خيرا قال ابنك الصغير جدا ايمن حسن شوف يا اخي اول شي نازل وينهم نازل المتكلم فوقي طبعا انا ما فهم ما يتكلم فوقي هذا التفهم انه بالنسبة الناس اللي تخلمونه في شخصي الموضوع ده بالنسبة عنده زي الشراب الموية يعني اي سافل يتكلم فوقي دي مثلا انا ديناها بدري اشان كده يتوفى يا اخي انا نحن نعرف ان الله ادى وجه الخاطر وانه بأسلم لما قال له هدئو كان من ضمن التوجيهات قال له واصبر على ما يقولون وهجرهم هجوا جميلا واصبر على ما يقولون لانه عرفي اننا بدري يوم بدى ندعو عارفين في نال في قولو وانه قال للرسول واصبر على ما يقولون طيب لما أنا ما يقولون شو للرسول قال له و الأحمن يقولون يبقى انا ياخذ بس انا يمكن صبري ما ده الرسول صح ما ممكن احصل انا بتاسبهم ها لكن بحاول اتاسبه انت فاهم لكن انا بقتنع جدا انه في ناس بيتكلموا فوقي اللي بيتكلموا فوقنا كثير والله صعب ناس تعرف العرض بتاعنا في محلات انا اشتغلتها في الدعوه عشان اوصلك للمعلومه مره كنت اعمل في رفع جديد لي عشان افتح الجامع عندنا وعندنا انت غالب بقى مساجد الدعوه السلفيه ما هم دبروها السودان ده كله مليان مساجد زي زي بتاع ده واحد منهم انا لفيت اغلبيه المساجد في في في السودان من ضمن ما ذهبت يعني اشتغلت في منطقه تريفاعه وانا جديد طبعا هناك في عربيه استلمتها بتاعه الدعوه معروفه عند هي كده معروفه عشان صار سنه طبعا دي بتاع, بتاع ننشر بقى الدعوه في في الاولى عامه وانا جديد تعرف والمسجد دايما مساجدنا كنت بعيد كنت عارف المسجد ده زمان انت عارف بس صدقوني هنا كان ممكن يعضيك نمر ولا حاجه هات لي خلوي ادري الاشكال ده ما ادري كان بقول لك ده مجرمين تقوم بحيث خليهم يتكلموا مع الجن خليهم يكلموا الجن ف تبقى دايما المسابعدنا بعيده لكن الله يجيب لنا والله صحيح اقدر يجيب لها وتنقفل يوصل البلد بعدين فقدونا منطقه كده اسمال الحلة الجديدة كلها سكر صدقوا لينا يالله يا حتى صدقوا لينا انتوا انتوا اصنوا البلد دي طبعا ما هم تحتاج لبسائي وفي النهاية بواسطات قالوا ادوهم مع السكارة دي خلوه منه صدقوا لينا مازجد بانيلاهم والله صحيح اسمال الحلة الجديدة ان انا من الربعة بعرفوها ستصلح الشوية ومعدين جيتنا زوج جديد في البلد اصباب علي المسجد بيهتيب عيد من المسجد الشوية تعرف جي ساجة العربية بالليل اجي اكيد ها ذا البيت الكهرباء قطعت بلد انطرت كهرباء ما شايف جيت ما بعد وجيت فلقيت لي واحد لا فيه قلت لازم بالله ما ما بتعرف ليه بدنا تصلحوا عشان منه عارفه البيت ما انا خلاص راح ادخل البيت الجديد تعرفوا ما بدنا تصلحوا عليكي قال لا والله انا ايه بيهمني الصباح ضنكي السوق طبعا البلد ضيقه لي قلت لك لكيت.. الشاعر قال والله امبارح حمق بتاع الفارسونه سكر على اللب زيت وقع يا نهار ما يبقى انا اشوفه بيقول فوق كثير الشاعر الشاعر قال خد بالك لو كان بين الناس جبريله على حسب ما تتطلب الذروه الشعريه لا بد فيه من من قال ومن من قيل قالوا لله الكلام الدعشان بيقول ده الناس قالوا في الله أضعاطا مضاعفة تتلى إذا ما رتل القرآن ترتيلا قالوا له صاحبة بل له ولد إثما وزورا ومهتانا وتضليلا انظر لكلامهم في شأن خالقهم فكيف فينا إذ قيل ما قيله الناس الله ما تلم من نوم البجر الله ذاته اتكلموا فيهم طبعا انا المسكين ديني بيتحد والجماعه قالوا الله عند دولت مش قالوا وقالوا تكفل الرحمن ولا نجلد منهم مجنل بطرس ويخيل وكده الاحيان كانوا متلافين قاعدين ايه بقى يتكلموا في الله ذاته فتبقى شوف يا انا ما دايرك تضيع زمانك مع ناس قالوا كده بس يزور انا داير اي يزور عنده كلام في شخصي يجي قال لي كام بالخير كام بالشر ده بين ما كله عند واحد فقدم لي نصيحه برعب داير يتكلم معايا كلام بتاع تحدي وكله هذا يعني دي معاه كلام ثاني اتفق كلامي اما بالنسبه لقصه الموسيقى والدراما انه اغريته كقراءه انت قلت طالب في فتره من الفترات يعني مش غير ممثل انا قراته ككليه جامعيه انت وستابلو شنو الكلام ده انا قراته ككليه موجوده هسه قاعده مصدقه في العالم كليه الموسيقى والدراما بياخذ جروس زي زي الطبيب واحد <تصفيق> وانا كلو وانت مع ما جاءت جامعتك وستابلو انا قريت الكلام ده زمان لما كنت شاب وده قفينه وغالب جماعه الاخوان المسلمين لما قرينا طلبه بدري في الثانويه قالوا جانا واحد من وين ما المنظمه الكبير بتاعهم فاهم ده انها لازم يعني تشموليه الاسلام وكله زول يعني كان بيخلوك تتخيل لاثا جماعه الاخوان المسلمين لاثا بيوزعوا جماعتهم بيربوك من صغير لغايه ما تبقى في الثانويه بدا تخش بعدك تشوفوك انت الموهبه بتاعتك قلت لك احنا ما عارفك بقى ده ده رجل فبيب كان داين دوله الاسلام جمهوريه الاسلام بتاع الهواس بتاع تراب زمان انا ما كنت معاك وانت معاهم بعدين اكيد انا كنت بدور في الثانويه بدور مبرز في الجمعيه الادبيه زمان المدارس كان فيها يعني تنافس وكان فيها الناس تساعدوا وفي علم صح في كان رسمه في الجمعيات الادبيه انا قلت يعني مبررة لهذا وذول بتاع خطابة وبتاع الشعير وكله بتاع الدراما حسب الهواية بتاع تلك هذول في مرحلة ناشا فقال لنا انت ده مش يقول لها انت بتنفع تخدم الاسلام من الزحية الاسرابية يا هذول لكن الله خساكم لينهم رجلنا تعال بيجنوا وخليناهم لا حافظوا في الجماعة ده لنا حافظوا من المسلمين ده لنا شغل بتاعهم نجرية وحافظوا الدراما العالقي كلام فارغ ساك بيجي دخل خلينا مشين طلبنا الي مش انت مصبره انت دارت حتحاسبني بكلام ما انا خليته بدري وبحارب فيه ودك عشان اوشيد علي واحد بيقول له الدراما حرام حرام كما كلهم قالك الدراما الاسلاميه لا باس بها لا كده لو ما بعرفك دراسه ما عنده كريته كله وعارفه فبعرف لك اسلاميه ولا في دراسه اسلاميه كلها وساد انت فاهم الكلام ده فيت حاسبني بال بالفتوى بال... بال... بتاعتي في ال... في ال... في في المهد او في الكليه عشان افتيك وبعدك نحكم الكتاب اصلا انت فاهم فيبني ده اللي عطانا بي... بي... بتجبضوا انت تجيبوا لي ايمن الصغير ده يجبضوه لي ولو هوديهم لشيخ ديني ما عندك حته شو غيره بص <تصفيق> السؤال الثاني الاول لدينا بعض الشباب المرتد حديثا يسالون عن بعض المشايخ بس عبد الحي وعيد القرني وهل هؤلاء من اهل السنه دول دول اخوه مسلمين بتاع لك كيف يدعو منهج السلفيه عيد القرني ده في السعوديه اخو مسلم والله بحذرك منه ومن الكلام بتاعه لان هو تقدر انت تعرف كل ما يقال عشان تقدر تقدر تعرف المال قال بالكتابه سنه عبد الحي يوسف بيقول لك سلفي لكن هو اصل المنهج بتاعه منهج من هم منها فتاويه وكتابه وكتابه الكتب عنده متالق دي, دي بيدندبحه للشباب وانا بناقشه في فترات جاب بكتر الحكام ام قياس على الجماعه دي نجيب عبد الحليم واسبين والدسر محمد عبد الكريم والجماعه دي اللي بيقول سلفيين واللي هو الحاكم يعتقد حكم الكتاب والسنة وما تطبق الكتاب والسنة لكي مؤمن بهم كما قال لك فرط فغوض هذا اللول هو ذاته انت فاهم؟ هل منهج ده منهج بتاع خوارج ما منهج السنة والشماعة والله اتعين هل منهج ده؟ ما منهج سلفي انك تكفر الحاكم بمجرد تركه للحكم بالكتاب والسنة لا لا في تفسير الآية وأنا بقرر لك إذا جيت المحاضرة بإذن الله هناك وبنذكر كل الادله وبنرفع المراجع فهمت وبنتحدى اي واحد بعدين ده نقاي فاهم بنبين على انه من من ما منع ما ولم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون الكافرون اذا اعتقدوا انه يجوز الحكم بغير ما عند الله اما اذا لم يعتقدوا ذلك فكل كتب الدين كل كتب التفاسير أقوال الصحابة وبيتابعين الذين اهتدوا بفتاوى الصحابة بيفرقوا بين الكفر العملي والكفشن الاعتقادي وأن هذه الآية من التي خدع بها الشباب في إمتى الشباب الجاري ورجم عدل كلهم بغشون بآية واحدة بإنه أن الحاكم لم يحكم من عند الله فهو كافر وبالتالي أنصار رسولنا وقول سلكي ما بكفروا الحكومه لا لا ابنكفر الحكومه يعني احنا لو طلب كفروا طوالك ان كفرناها ده ماني انت وسابعه لو اكو في شيء عندنا دليل نستند عليه على تكفير الحاكم على الاطلاق بمجرد ان ان ان ان, ان ترك الحكم بكتاب الله لو ما في ادله استتت الموضوع كانت بغنامه ما بكفرك معانا حاجه ما دي دعوه يا بعد وجه ما دعوه مقام بتاع نصيحه او والإنسان إذا كذب فيها فهو يخضع نفسه أولا على كل حال ده بالنسبة للجواب على سؤاله الأول وبحذرك منه ومنه على كيفك ده التمشي له وتمشي لكن المنهج بتاعه ده منهج فيه في من حيث المسألة بتاعت التكفير دي بالزاد في باب هذه الآية ده منهج بتاع خوارج كل الخوارج يعتقدون هذا المعتقد من قديم الزمان وذلك كون يقول لك سلفي أنا ما بقول إن السلفي أدومت أنت يعني كان كان ناجي الخوارزمي تكفير الحكام على البار دون تفصيل لما الراجل الخوارزمي هو يبقى اذا مشيت انت اس من دي الشريعه على كيفك بالنسبه لسؤالي السؤال هل هنالك حديث اذا تضارب الكاسان حر واحده داخله ما حديث زي ده دخلها في سخه تضارب الكاسان الا يكون بداخله ما قصده بتاع السكره طبعا انت في ناس عمرها كده تلقاها في السينمات والاعفال وكده في الجرايد يعني هذول قال لك الكاس كده فيش ابو صادق طبعا في كنت بتعز عليك في ناس ما بيجربوا لكن بدهم الحكايه بتاعت جون الطاقه دي بتاعت جون بيكونوا بيلبسوا يجيبوا لهم في بيبسي بيقولوا طاج انت مالك ما حواليك انت وسطهم عشان بفسيخ ساعه دلك علىهم قال جواب على سؤال نلتقي ان شاء الله الله يعطيك العافيه